بسم الله الرحمن الرحيم براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم الى الذين عاهدتم من المشركين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 مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِ الْعَهْدَ إِلَى مُدَّتِهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 لا يرقبون في مؤمن إلا هو ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون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 الا تقاتلون قوما مكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مرو اتخشونهم اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين فاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويزهد غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَرِضْوَانٌ وَجَنَّاتٌ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آباءكم واخوانكم لا تتخذوا آباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا ان استحب الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ومساكن, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُؤَخِّرُ الْوَاعِدِينَ وَلَا مُخْيِلِي الْوَعدِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى ياتي الله بمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيره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 ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 ீ முன்ன فَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَيْنًا وَهُمْ صَاغِرُونَ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله ان يفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدون إِلَٰهًا وَاحِدًا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ, بالهدى ودين الحق ليظهره, على لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ولا ينفقونها, وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِها جِباهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إِن عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تضلوا فيه انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كما يقاتلونكم كافة واعلم ان الله مع المتقين ان من نسيء زياده فالْكُفْرُ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يا ايها الذين امنوا ما لكم ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فثقلتم الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَيَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَنفِرُوا شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 لَتَتْبَعُنَّ كَوَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَاءُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عَنْ كَلِمَ أَذِنَتْ لَهُمْ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 كره الله امعاة فثبطهم وقيلقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغى الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلني ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه من بِالْكَافِرِينَ إِذْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ قُل لَّيُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احد الحسن يوم ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عنده او بايدينا قُلْتَ رَبَّ صُوفَ إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ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 وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوِ الْيَ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ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 فان لهنا نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قول استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون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 كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَافُوا اولائك حبقت اعمالهم في الدنيا والاخره واولائك هم الخاسرون الم ياتهم نبؤ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفات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 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله هؤلاء سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم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 إن تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْنَا ارْجِهْنَا نَمْ اشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا شَجَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِرْوَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَلَمْ يَرَوْا فَقَعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ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 كُفَّ سُهُمٌ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا دَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُولُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب الالم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 انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنيا رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 وَأَعْدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم فخلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَن حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 خير ا لمن اسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 ان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به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 فلما تبين له انه عدو لله تبر وامن ان ابراهيم لاواه الحليم وما كان الله ليضل قوم من بعد اذ هداهم بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَّقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يسيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى آخروا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 يا ايها الذين امنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ سَادَتُهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ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 وَإِذَا مَسَّتْ سُورَةُ النَّظَرِ بَعْضُهُمْ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو لا اله